حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله طالتين، فإن خفتم فرجالا فرجاء الأورقانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وطية لأزواجهن وطية لأزواجهن متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت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 من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيباعفه له فيباعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبتق وإليه ترجعون